صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم إلى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 كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَذْرُعُ النَّاسَ تَدْعُ دَاسًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نقل فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر كذبت تمود من نذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أَأُلْقِيَتْ ذِكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابٌ أَشِرٌ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِئْهُمْ أَنَّا الْمَادِ بسمد بينهم كل شر محتضر فلا نوصاحنا من فدا عطى فعط فكيف كان عذابي ونذر اننا ابسلنا عليهم صيحه واحده فكانوكغشيم المقتوي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مستشير كذبت قول نوط من نذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من كَذَلِكَ نجزمَا شَكرر وَلاقدَذَرَبُ بَق شَتناَا فَتَمَا رَوبِ وَلا قَرَ وَدُ مُعَ غفِنِي فَقَمَسْن أَخونَ مُم فَذُ قُعَذااب ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من نتر ولقد جاء آل فرعون كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدير أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميعا ليهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجونهم ذوقوا ما سسقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلم من بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مذكير وكل شيء فعلو في الزمر